أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب النبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وادخِ اليدَكَ في جيبيكَ تخرج بيضاءً من غير سوءٍ في تسع آياتٍ في تسع آياتٍ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين فلما جاتهم آياتنا مبصراً قالوا هذا سحرٌ مبين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 وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي أَلَا أَرَى الْهُدُّ هُدًى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَهُ عَذَبًا نَهُو عَذَبًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأَيَاتِنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فما كذ غير بعيد فقَالَ أَحَبْتُ بِمَا لَمْ تُحِقْ بِهِ وَيَأْتُكَ مِنْ سَبِئٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأْثًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عُرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِالشَّمْسِ مِنْدُلِ اللَّهِ وَزَيَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وزيل لهم الشيطان أعمالهم فصلتهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخبون وما تعلنون Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَأْذُرُ أَصْدَقَتَ أَنْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وإني مرسلة إليهم بهدية فلا ضرة بما يرجع المرسلون فلما جلس ليمان قالت من دوني بما لي فما أتاني الله خير مما أتكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناكن انهم بجنود لا قبل لهم بنا ولا نخرجنهم ولا نخرجنهم منها اذلهن وهم صاغرون قال يا ايها الملأ ايكم ياتي لي بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 غَرَّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَكِ رُفِعَ عَرْشُهَا لَنَظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 قيل لها هدخل الصرح فلما رأف حسبته نجته وكشفت عن سقيا قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 فَمَن تَفْتِنُون وكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بَيْنَنَا لَنَبِيًّا نَّهْوَ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ إِنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندم مرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاياثا لقوم يعلمون وَأَنْزَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ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 لا يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا فَأَمْبَثْنَا بِهِ حَدَائِقَ دَتْ بَهْجَتِ مَا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُبْتُ شَجَرَهَا أَإِلَهُمَّ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الأرض أإله الله قليلا ما تذكرون ان يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الالهه مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن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 قل عسى أن يكون رد لكم بعض الذي تستعجلون وإِن رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الْنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُلُوَّهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ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 وما أنت بهذا العول على ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهو مسلم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لا يقرنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ نَصِيبًا فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَأُوْزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ